دنيا بدينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وعصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب